بسم الله الرحمن الرحيم س أ ل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكه و ا ر و ح اليه في يوم كان مقدره ا خمسين أ ل ف س ن ة فاصبت صبرا جميلا إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا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 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته و أ ك ي ه وتصيلته التي تؤويه ومن في ا ل أ ر ض جميعا ثم ينجيه كلا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 والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ ِ منهم ُِْْ ان يدخل ُ جنه ََ نعيم كلا إ ن ا خلقناهم مما يعلمون فلا أ ق س م برب المشارق والمغالب إ ن ا لقادرون على أ ن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا ف سراعا ك أ ن ه م إ ل ى نصب ي خاشعه ابصارهم ترهقهم ذ ل ة ذلك اليوم الذي اليوم كانوا يوعدون